بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سباق أن المحقق الحائري والفقيه الهمداني والسيد البروجردي قدست اسرارهم ذهبوا الى ان دخول الزوال مساوق للاشتراك في الوقت بين الظهر والعاصر ولكن هذا الاشتراك اقتضائي شاني وليس فعلي وملخص ذلك أن اعتبار الترتيب بين الظهر والعاصر منع من فعلية الاشتراك فصار الامر بالعاصر قبل الاتيان بالظهر ليس فعليا لأجلي امر الشارع بالاتيان بالظهر قبل العاصر وهذا الكلام من هؤلاء الأعلام أشكل عليه السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال صفحة 125 أشكل عليه بمجموع أمور ثلاثة الأمر الأول قال إن هناك فرقا بين دخول الوقت وبين جواز الشروع في الصلاة فلا ملازمه بين الأمرين إذ قد يدخل الوقت ومع ذلك لا يجوز الشروع في الصلاه فمثلا صلاه الظهر في اول الزوال في اول دقيقه من الزوال قد دخل وقتها لكن لا يجوز الشروع فيها إلا بعد تحصيل الطهارة فبما أن الشروع في الصلاة يتوقف على تحصيل الطهارة وتحصيل الطهارة يحتاج لوقتين فهذا لا يعني أن وقت الظهر لم يدخل وأن الأمر بالظهر ليس فعليا قد دخل وقت الظهر والأمر بالظهر فعليا لكن لا يمكن للمكلف الشروع في الصلاة إلا بعد إعداد شروطها كما أن العاصر في الوقت المشترك كما لو فرضنا أنه مرت ساعة على الزوال فلا إشكال حينئذ في أن وقت العصر قد دخل لكن دخوله وقت العصر لا يعني جواز الشروع في العاصر فلا يمكنه الشروع فيها ما لم يفرغ من الظهر إذن فلا ملازمة بينه عدم جواز الشروع وبين عدم دخول الوقت وعدم فعليه الامر فلأجل ذلك الصحيح انه اذا دخل الزوال دخل وقت العصر وصار الامر بالعصر امرا فعليا قايته لا يمكن للمكلف مع كون الامر فعليا لا يمكن للمكلف ان يشرع في العصر حتى ياتي بشروطها ومن شروطها سبق الظهر فكلام المحققين قدس الله اسرارهم بانه ما دام الشارع امر بسبق الظهر فليس الامر فعليا هذا غير صحيح بل الامر بالعاصر فعليا وان كان المكلف لا يمكنه الشروع في الامتثال الا بعده الاتيان بالظهر كلام متين هذا الأمر الأول الذي أفاده الأمر الثاني قال تنزلنا وياهم نمشي أنا ما يقول تنزلنا وفرضنا أن الأمر بالعاصر ليس فعلياً لان المكلف لا بد له من الاتيان بالظهر فالامر بالعصر غير فعلي الا ان عدم فعليه الامر لعدم القدره لا لعدم دخول الوقت فعدم فعليه الامر بالعصر لا لان وقت العصر لم يدخل بل قد دخل بالزوال انما لعجز المكلف شنو عن امتثال الامر بالعصر قبل الاتيان بشنو بالظهر والذي يفيد هؤلاء المحققين في إثبات أن الاشتراك شأنيون اقتضائيون أن ينهض دليل على أن الوقت لم يدخل بالفعل لا أن يقيموا دليلا على أن المكلف عاجز عن امتثال الأمر بالعاصر فإن عجزه عن امتثال الأمر بالعاصر لا يعني أن وقتها لم يدخل خش هذا الأمر الثاني الذي أفاده نعم؟ ده شان يقولون ها فمعنى ما دخل فعلا هذا الكلام لكنه فعلا ما دخل وين دخل لو دخل فعلا نفس قول الآخرين هذا الشان هذا ولا شان تشكل عليه مو عليه هو هو يقول لابد أن ان يقيم دليلا على أن الوقت لم يدخل فعلا نقول دخل فعلا بمقتضى الاطلاقات هم يقولوا ما دخل فعلان يجيبوا دليل على ذلك أما مجرد أن الشارع أمر بالترتيب هذا لا يعني أن وقت العصر لم يدخل فعلان آية هو أن المكلف ما يقدر يمتثل الأمر الثالث هذا الأمر الثالث تعلق بآخر الوقت هذا كان كلام كله في أول الوقت الأمر الثالث حيث الدعية أن آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يختص بالعاصر واستدل على اختصاصه بالعاصر أنه لا يجوز للمكلف الشروع في الظهر فأشكل أو فأجاب سيد الإمام عن ذلك بأنه إن عدم جواز الشروع في الظهر في آخر الوقت لا لأجل أن الوقت ليس مشتركان وأنه أصبح خاصا بالعاصر بل الوقت ما زال مشتركا فعلا ولكن لم يجزء الدخول في الظهر للمزاحمة لا للمزاحمة في الوجود وإنما للمزاحمة بالامر. وبيان ذلك أنه دير بالك على كلمات الإمام مش هذا وبيان ذلك أن المزاحم للظهر لو كان هو نفس العاصر فيمكن للشخص أن يترك العاصر ويأتي بالظهر وتصح لذي المزاحمة بين الوجودين وقد اختار أحد ال متزاحمين لكن المزاحم للعاصر نفس عفواً. لكن المزاحم للظهر نفس الأمر بالعاصر أي كونه مأمورا بالعاصر مزاحم للإتيان بالظهر أي مانع من من مشروعيتها وصحتها فعدم جواز الشروع في العصر لوجود مانع من الصحه وهو كلها أقول العاصر فعدم جواز الشروع في الظهر لوجود مانع من صحتها وهو نفس الامر بالعاصر لا لاجل ان الوقت قلوا ياي خاص بالعاصر ولذلك لاحظوا سيدنا ولذلك لو سقط الامر بالعاصر اما لاجل الغفله عنه كما لو غفل عن ان الوقت ضيق واتى بالظهر او سقط لاجل الاتيان بالعاصر كما لو افترضنا أن المكلف نسي الظهر وأتى بالعصر وبعد أن فرغ من العصر التفت إلى أنه لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فالأمر بالعصر قد سقط لأنه قد أتى بها فيأتي في الوقت الباقي بشنو بالظهر إذن لو كان الوقت في آخر المدة خاصا بالعاصر لما صح منه الاتيان بالظهر البته لكن حيث أن الوقت ليس خاصا بها وإنما لم يجز له الشروع في الظهر لوجود مانع من صحتها وهو الامر بالعصر فمتى سقط الامر صحت الظهر لانتفاء المزاحيم وارتفاع المانع شو تقول انت الان هل البريه التزم بعد فعله الامر في آخر الوقت في أول الوقت يقول الأمران فعلية في آخر الوقت يقول الأمر لا لا ما يقول عدم فعل الأمر لا لا لا إيه ها هو هو عند التزاح ما يرفع الفعلية هذا ما يقول الأمران فعليا لكن لا يصح الأمران فعليان لكن عدم الأمر بالعصر دخيل في صحة الظهر وليس دخيلا في الأمر بها مأمور بها لكن أخذ في صحتها هاجن عدم الأمر بالعاصر فهذا شرط واجب وليس شرط وجوب الأمر بالظهر فعلي في آخر الوقت لكن أخذ في صحة الظهر يعني من شرائط الصحة عدم الأمر بالعاصر بس هو مثال الثاني مو صحيح حتى عليهم يلتزمون لو صلى في المشترك عصرا وغفل ثم صلى الظهر في وقت لا مو غافل هو صلى العصر غافلا بعدين التفت حين التفت شاف الوقت لم يبقى الا مقدار اربع ركعات حتى في هذا ما يلتزمون بالاختصاص حتى في هذا ال... حتى في هذا الفرن يت... الذي يلتزم المفروض انه هذا وقت خاص لا يصح في غير العاص حتى لو جبت العاص ذاك المثال الاولي صحيح حل هذا يلتزمون يلتزم. أنت ما... أنت... أنت هذا الوقت خاص بالعاص لا يصح فيه مثل ما إنسان أول الزواج أول الزوال لو افترضنا ماكو أمر بالظهر مع ذلك لا تصح العاصك هذا معنى الوقت الاختصاصي معنى الوقت الاختصاصي لا يصح إيقاع غيره فيه نعم حتى لو غير وقع مالي مالي مالي خلاص وقت هذا هذا وقت خاص ها هم نعم ياهم يؤمنون بأن هذا هو لك؟ مم. هذا هذا مختص، ذلك يقولون لو أتى بها، لو قهر يعني بهذا الوقت لا تصح لأنا لا لأنا تصح يقول لا هو هم أنت أدق من ذلك يا شيخ، أنت أدق. هذا الإشكال إشكال عقلي. مو نقلي هم جاعدين يقولوا عقلا عقلا آخر الوقت لا تصح فيه الظهر يقول لهم مو عقلي لأن نحن طرحنا عليكم محتمل فيندفع أما ما هو مقتضى الأدلة ومقام الإثبات هذا مساله اخرى نحن الآن طرحنا عليكم محتمل نقول لكم أنه يمكن القول ان الظهر في اخر الوقت غير صحيحه لكن ليس عدم صحتها لاجل اختصاص الوقت. اختصاص الوقت بل عدم صحتها لانه اخذ من شرائط الصحه عدم الامر بالظهر فما دام هذا الاحتمال واردين إذن مجرد عدم صحه العصر في اخر الوقت لا يستلزم الاختصاص عقلان هو يريد يرد الملازمه العقليه كلامنا في إشكال عقلي هم جايز تدلوا بكلام عقلي هذا تم كلامه رفع مقامه وجوابه صحيح عما ذكر تهينا من وجهين من الاستدلال على اختصاص أول الوقت بالظهر وآخر الوقت بالعص استدل على ذلك بوجهين عقليين مضى الكلام فيهما وصلنا الى الوجه الثالث الوجه الثالث الاستدلال بشنو بالروايات, بالروايات. الثالث وهو العمدة الروايات وهي ثلاث نعم صفحه مائه وسته من الجزء الحادي عشر من موسوعة السيد حوي، وهي روايات ثلاث. الرواية الأولى مرسلة داود بن فرقيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر. ما قال وقت الظهر والعصر، فقد دخل وقت الظهر. حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والحاصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات مرة تفصيل فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج خرج يقول فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العاصر حتى تغيب الشمس باب أربعة من أبواب المواقيت حديث سبعة والكلام في هذه الرواية من جهة سندها ومن جهة دلالتها الجهة الأولى الكلام في السند حيث إن الرواية مرسلة فما هو المتمم لاعتبارها وقد ذكر وجهان لتتميم اعتبارها أحدهما ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في صلاته الجزء الأول صفحة ستة وثلاثين أن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن إرسالها غير قادح وذلك لأن في طريقها الحسن بن علي بن فضال وقد ورد في بني فضال عنه يعني عن العسكري عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا فإن مقتضى إطلاق هذه الرواية حجية روايات بني فضال وإن كان الواسطة بين بني فضال وبين الإمام عليه السلام مجهولا كما في هذه الرواية فإن الواسطة نتيجة الإرسال بين بني فضال وبين الإمام شنو مجهولون لكن حيث قال خذوا خلاص شنو خذوا ما رواه وذروا ما رأوه خلاص وقد أجاب سيدنا قدس سره عن ذلك صفحة مئة وسبعة قال أولا لا يحتمل أن بني فضال أكثر اعتباراً من زرارة ومحمد بن مسلم بحيث يؤخذ بروايتهم وإن كانت الواسطه مجهولة أو ضعيفة فإن زرارة لو وقع في سند روايه وكان الواسطه بين زرارا وبين الإمام مجهولاً أو ضعيفاً لم يؤخذ بها فكيف يؤخذ بروايه من بني فضال وان كان الواسطه بينهم وبين الامام ضعيفه فما هي الميزه لبني فضال على عليه الاصحاب الا ان يقال ان انحرافهم هو الميزه فهل صار توقفهم عن القول توقفهم على من وقفوا على من على الكاظم يعني. على الكاظم يعني فهل توقفهم عن القول بإمامة الكاظم مباشرتان يوجب العمل برواياتهم هاو بتعملها لا حال ولا حدل ستهابوا عن <تشتوني> كلام هل ألا هاو تشتون الإمام يقول وذروا ما رأوا زي خب رح نشوف طفطفر لك حاجة ثانية خليك في نفس النقطة لا تروح هاي الصناعة توقف على النقطة وتجاوب عنها هذه هي زين ها شاني أفهل ترى أنهم بسبب انحرافهم ازدادت وثاقتهم وارتفعت منزلتهم حتى بلغوا مرتبة لا يسعنا رفض رواياتهم وإن أسندوها إلى ضعيف أو رووها عن مجهول إذن فالمقصود بهذه الرواية لو صحت خذوا ما رووا وذروا ما رأوا أو توثيقهم أي أنهم لو كان اي أنه لو كانت الواسطة بيننا وبين الإمام مباشرة أحد بني فضال لم يكن ذلك شنو مانعان من الأخذ بها فإن توقفهم لا يمنع من وثاقتهم لأن المقصود أنه يؤخذ بكل رواية وقع في سندها وثانيا لم يثبت ورود هذه الرواية عن العسكري عليه السلام في شأنه بني فضل. فإن سند هذه الرواية ما رواه الطوسي عن الطاطري عن أبي الحسين عن عبد الله الكوفي خادم الحسين بن روح عنه أنه قال حسين بن روح إني أقول في كتب الشلمغاني لما انحرف الشلمغاني فسأل الشيعة عن كتبه كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها شنو ملاء قال إني أقول فيها ما قاله العسكري في كتب بني فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا وحيث إن في طريق هذه الرواية نفس الخادم تمام لولا ومن روى عنه وأبو الحسين وكلاهما مجهولان بمعنى أنه لا توثيق لهما فلم يثبت لنا صدور هذه الرواية عن العسكري عليه السلام وأما ما ادعاه بعض الأعلام ولا نذكر الأسماء أن هذا هذه العبارة لا تصدر إلا عن معصوم فهذا أمر غير واضح نعم شلون مشهور على أي قاعدة أي قاعدة على الرواية ولا على القاعدة هم ما... هم ما على يعني على هذه الرواية قصدكم ما أدري والله أنا. لا أدري نتجد عندكم الطلاع شو يدنيه تفيدنا طبعا على رئيس السيد خوي ما يفيد لأنه ما يرى الشهرة دعا قيمة أيه فيتراجعوا كلمات مشهور وشوفوا أنهم فعلا صرحوا بهذه الرواية وعملوا بها بعد ان شاء الله نحن نسلم لكم وإن كنا مسلمين لكم من الأول ولكن يعني آه نزداد تسليما نعم المناقشة الأولى قصتك، <تعب نفسي> صحيح يعني يقولك شيخ لا تعب نفسك بس يعني ما ينافى التعب. <تعب> <تعب> <تعب> <تعب> <تعب> شنو وجه التأمّن؟ يقال عندنا الإمام عليه السلام حينما عن كتب ابن فضيل لأن ابن فضيل كتب مشهوره تبى صلاة. معلوم خب معلوم هذا. زي. هي محل السؤال زي. لدى الإمام عليه السلام هذه الروايات التي سئلت عنها الإمام كان مطالعا لو بأنها بعضها كانت مرزلة بعضها كانت مثلا فيها دول بن فاقات وغيرها والإمام عليه السلام صار رحضت خذوا مروا ودروا مروا في الكتب وهي التي نقل عنها الصدور ونقل عنها التوسي ونقل عنها الأعلام فإذا هذه الرواية موجودة في كتبهم مم. هذه اللي محل كلامنا مم. من اين الدليل أن الدوسية هو مباشرة عن الكتاب كتاب لا ما يروي عن كتاب بني فضال لا واقع ابن فضال في سندها لا أن الراوي المباشر لها بني فضال لا فإنت لازم تثبتوا أن هذه الرواية كانت في كتب بني فضال صح وأن الإمام إذا صحت الرواية عن الإمام وأن الإمام في قوله خذوا ما رواه يعني ما وجد في كتبهم من روايات خذوا بها ولو كانت الواسطة بينهم وبين الإمام مجهولة أو ضعيفة تثبتوا لين هذين؟ مي خان حتى لا لأنه فليس لا الشيخ يقول لا الشيخ يقول المنظور هو الكتب مو مطلقة الرواية. الشيخ <تصفيق> يقول لحظة. الشيخ يقول هناك الشيخ يقول سياق السؤال. <تصفيق> الشيخ حسن يقول لو كنا نحن والجواب خذوا ما روا فصلنا عن سياق السؤال خذوا ما روا وذروا ما رأوا لقلنا نعم. ظاهر هذا الجواب هو مجرد التوثيق لهم وأن انحرافهم لا يوجب المنع من العمل برواياتهم فلا يدل على شيء في محل كلامنا الشيخ يقول لكن بملاحظة سياق السؤال حيث إن هذا الجواب ورد عن سؤال عن كتبهم أن هذه الكتب موجودة بين أيدينا وفيها روايات من بني فضال شنسوي فيها هذه الكتب الإمام قال خذوا ما روعني خذوا بما في هذه الكتب حيث إن السؤال عن الكتب قال خذوا ما روعني خذوا بما في هذه الكتب فكل رواية كانت في كتب بني فضال وإن كانت مرسلة أو الواسطة ضعيف بين ال ناقل وبين يؤخذ بها بمقتضى هذا الكلام هذا كلامه واضح إنه لأنه إن إلى أدبس أدبس إلى مغاني انحراف مغاني, مغاني, مغاني, مغاني, مغاني, مغاني هل يؤدي كتاب مغاني هذا بس لا يحتمل خصوصية لكتابه يعني الشمل مغاني كان له كتب وكان شيخ اجازه وكان الى روايته يسالوا عن كل شيء يتعلق بالش المغاني بعد يعني مقتضى الحال مقتضى الحال ان يسال عن جميع ملابساته هل ناخذ بها بعد ان انحرف ام لا قال اقول فيها ما قاله كذاخذوا ما رو فهل يحتمل أنه يؤخذ بكل ما رواه الشلمغاني ولو كان الواسطه بينه وبين الإمام ضعيفا هذا معنى أن الشلمغاني صار على درجة من غيره هذا اللي قاعد يقول السيد الخوي عليه خلوا الكتاب التكليف ما يستفاد من الرواية ما يستفاد من الرواية ألا يتحال كلام شيء حسن له وجهه؟ لا شوف الأمصار. أود الشيخ نصارحة بكل حال لا أقل من وجود الذي السيد مجملة بس الشيخ يستظهر بعد؟ لا يستظهر بعد. نعم <تصفيق> قوي وخصوصا مع أن السؤال من لا. نقطة مهمة ما صب السؤال هذا؟ نعم. صحيح. هذا الوجه الاول وهو محل تامل الوجه الثاني الشهرى حيث اشتهر العمل بهذه الروايه يعني مرسله داود بن فرقد سيدي الامام في كتاب الخلل اشكل في الصغرى يعني حتى لو قلنا بان الشهرى جابره للعمل بالرواية نعم أو قلنا كما هو المختار أن الشهره قرين من قرائن الوثوق بالرواية مع ذلك الكلام في شنو في الصغرى هل أن هذه الشهره ثابتة أم لا ذكر السيد صفحة 135 من كتاب الخلال وأما دعوة أن استناد المشهور إليها جابر لسندها ففي غير محلها هذه الدعوه فإنه لم يثبت استناد أصحابنا القدماء إليها يعني إلى هذه الرواية بل مقتضى ما حكى السيد في الناصريات سيد المرتضى عنهم يعني عن الاصحاب خلاف ذلك قال يختص اصحابنا بانهم يقولون اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معان الا ان الظهر قبل العصر فإن ظاهر كلامه أن ما يراه الأصحاب أن الوقت شنو مشتركون غاية ما في الأمر يجب الترتيب وهذا مناف لمضمون مرسلة داود ابن فرقاد فإن قلت إحنا نقول فإن قلت ومجاب عنه إن السيد في الناصريات أيضا قال هذه العبارة كما ذكر تلك العبارة قال هذه العبارة سيد قال وتحقيق ذلك ما يقول له ما وتحقيق ذلك أنه إذا زالت الشمس سيد المرتضى يقول إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدي أربع ركعات فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدي في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله والظهر مقدمة ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر وخلص للعاصر انتهى فان ظاهر كلامه هنا انه جنون انه يقول بال بالاختصاص السيد يجيب عن ذلك يقول نعم هذا قوله هو لا قول الاصحاب فان هذا تحقيق منه بما استنبطه من الروايات لا انه يحكيه عن الاصحاب فما حكاه عن الاصحاب هو الكلام ال... أول وبالتالي لم يثبت أن مشهور القدماء يقولون بشنو؟ بالوقت المختص بل ذكر المحقق في المعتبر مقابل قول الحلي في السرائر يعني ابن إدريس بأن وقت الظهر بأن أول الزوال خاص بظهر مقابلة قال إن فضلاء الاصحاب رووا يقصد الاشتراك وافتوا به فبعد كلام السيد وال والمحقق الحلي الحكاية عن الاصحاب بأنهم عملوا بروايات الاشتراك فلا مجال لدعوى النش ام مشهور القدماء افتوا على طبق مرسله داود بن فرقاد ياتي الكلام في البقيه